لزيارتك يا علي القاسي فودنا لزيارتك يا علي, يا, علي يا علي لزيارتك يا علي القاسي فودنا واحنا اليك يا اكثر ف طفح ودناي ودناي يا مقبتك نعتني وندخل زحام يم قبتك نعتني وندخل زحف ودناي ودناي ما لي انا بوحدي وهه ملان ملان ملان بوحدك فظم ومصايم وهم وهان بصوار حضرتك كان دي برسمه غامم انا قلبي قلب القلب بصوار حضرتك كان شوقي شوق يعزم يقصدك قلت له عجل وهام وهام وهام, وهام اطول درب وبعجل يمحي يا محي در يا علي البشار هاي مبحيا والشمس والجمار ورا من جمالك لا اسرح بعالم خيال رائع حسن وفن واتفرج يا من قد ما لك الحسن آه <سؤال> <علي علي> <صح> سر سعالي ربي العلماء المالك عندك يا كان كم جمالك يا علي صورة صاحب جمالك علي لي صار الحسن صورة تنجلال تنجمال اسلم بو من شفتك في ظل فخر علي علي تعلي <متعك> البشره علي هيش الشمس والضياء جمالكم وحسن بغره جبيننا يا والفضل اللي رحمتينا وهي الشمس بس جلاله لمست دمي يتباس بالسم يا بلسم الدم في الجرح بالسم يا بلسم الروح وحبيبي صحوتي وحلمي علي علي مكتوب وحالدنيا مسك وينجي همي علي علي امك يا ويش ساكن بدمي علي علي مطرح حب يا Ali, sure. ha -ha yeah. يا علي هالبشر يا